بَنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ بَنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ سَأُفِيها وَلَا نو نری نو نو نم نو سفر اتخذتمهم سخريا حتى انسواكم ذكري وكنتم منهم تضحكون اتخذتمهم سخريا حتى انسواكم ذكري وكنتم منهم تضحكون ان جزيتهم اليوم بما صبر انهم هم الفناءون ان جزيتهم اليوم بما صبر انهم هم الفناءون في الارض عدد سنين قال في الافض على رسلين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين <تصفيق> إِلَّا بِثَمَّ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ يُحِبُّونَ أَن يَرَوْا مَا لَمْ يُرَوْا وَإِن يُولِوا إِلَيْكَ أَفَت ظَنَنْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رَبِّ لا لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَكُنْ رَبِّي الْغَفُورَ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ